ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هوزوى ولكل هم عذاب مهي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 ومن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابنه وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ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 فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب الي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إنها تَكُونُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونَ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهِمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عن المنكر. وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إِنَّ أنكر الْأَصْوَاتِ لصوت الحمير أَلَمْ تروا أَنَّ الله سخر لكم ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيك وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا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 والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالغلل دعو الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد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 ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ